لا. الحمد لله نحمده ونستقعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرار أنفسنا ومن سيئات أعبادنا من ينزل الله فلا الظل له ومن ينظل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقاً فاتح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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع ورسوله فقد زاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى وهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشره الأمور محدثاتها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 وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون قالت عبان رضي الله عنهما لا يشفه شيء مما في الجنة من أمور الدنيا إلا في الأسماء وأتوا به متشابها علي بن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم قالوا يشبه بعضه وعضا في اللون والمنظر وليس يشبه في القعم وتكتمل السعادة الأبدية الترمدية في دار الشعالة لأهل الجنان باجتماعهم مع زوجاتهم من الحور العين قال سبحانه إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكمون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متفعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وقال سبحانه ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها قاردون قال قتادة رحمه الله تعالى طهرهن الله من كل شيء من كل شيء قدر من بول وغائط وحيض ومآثم تسمعوا وتأملوا أيها المسلمون تأملوا ماذا وصف الله عز وجل به الحور العين قال سبحانه وحور عين كأمثال اللؤل المكنون جزاء بما كانوا يعملون حور عين حور اللون أي بيضاء اللون عين أي انهن ظهام الاعين ظهام الاعين كانهن اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائه قال سبحانه كانهن بيض متلون قال النجيري رحمه الله تعالى هو بياض البيض حين ينزع قشره وقال سبحانه هو تعالى واصفا الحور العين فيهن قاصرات الطرف لم يطمع منهن انس قبلهم ولا جان فليأي آلاء ربكما تكذبان كأن من ليابوت والمرجان كأن من ليابوت والمرجان قال ابو العباس رضي الله عنها قاصرات الطرف على ازواجهم لا يرين غيرهم قافرات الطرف على أزواجهن لا يعون غيرهم والله ما هن متبرجات ولا متطلعات إلى غير أزواجهن فكم هي غفلتنا أيها المسلمون كم هي غفلتنا عن هذا النعيم المقيم أو البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن امرأة من أهل الجنه اطلعت إلى أهل الارض لا اضاءت ما بينهما ولا ماذت ريحا طيبه ولا نصيفها على راسها النصيف بمثابه الخمار ولا نصيفها على راسها خير من الدنيا وما فيها وقال سبحانه ان انشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى لا يقتصر نعيم أهل الجنان على الجور العين فحسب بل إن أسواجهم الذين كانوا معه في الدنيا إذا ماتوا صالحين فإن الله عز وجل يهيد إن شاءه بعدما كن عجائز سرن أبكارا عربا أي متحببات إلى أزواجهن أطرابا أي متساويات السن ليس في أهل الجنة شيخ ولا عجوز كلهم كهول قال ابو عباس رضي الله عنهما في سن واحدة ثلاث وثلاثين سنة ووالبخاري ومسلم عن أبي هريرة عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال وأزواجهم الحور العين أخلاقهم على هلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء ستون ذراعا في السماء أيها المسلمون هامنا الحور العين قد تهيأنا من خطاب وانتظرنا متبع السنة ومحب السنة ومحب الكتاب قال بعض العلماء وما أحسن ما قال فيا من خلقت من تراب وضيعت سنة المصطفى والكتاب وأطلقت بظرك وأغلقت الأبواب أتضمع في الكواعد الأسراب هيهات هيهات أنت تكران بغير شراب فكيف نضمع في الحور العين ونحن ننهب ونهرع إلى نساء كاسيات عاريات فاجرات بلعونات كيف نضمع في الحور العين وليلنا كله إلا من رحم الله أماما قلوات فضائرية نتأمل العاجرات الفاجرات وحور جهنم فيا من تضمع في حور الجنان إن المهر أغلى من الذهب والفضة إنه الاتقامة على طاعة الله عز وجل والصبر على طاعة المولى كبارك وتعالى قال سبحانه وجزاهم بما صبروا جنة وحذيرا قال عتابة رحمه الله الصبر صبران صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وإذا سألت أيها المسلم إذا سألت عن أشجار الجنة فما أوثرها وما أورفها وما أنت عظلها وما أحسن منظرها قال سبحانه إن للمستقين مفاذا حدائق وأعنابا روى الإمام التربي في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب ما في الجنة من شجرة إلا وساقها من ذهب وأما عن ظل هذه الأشجار فيقول المولى فيقول النبي المصطفى المختار إن في الجنة شجرة يسير الراكب المطمر أي الراكب المسرع يدير الراكب مضمر في ظلها لأتعام لا يطفعها تقرأوا إن شئتم وظل ممدود وظل ممدود متفق عليه وقال سبحانه مثل جنة التي وعد المتكون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار وقال سبحانه وتعالى واصفا عباده الأبرار لا يرون فيها شمتا ولا زنهيرا وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ختفت الشمس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاةه سأله الصحابة يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقالك رأيناك تناولت شيئا في مقالك هذا ثم رأيناك تكعكع أي أن قدمت وتأخرت وأنت في صلاةك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة إني رأيت الجنة وتناولت منها عنقودا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُمَا بَقِيَتِ الْدُّنْيَا روى الترميبي علي مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسر يبيل فقال يا محمد أقرب أمتك من السلام وأقبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وانها قيعان وان غراثها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غُلست له لخله في الجنه من قال سبحان الله وبحمده كلمة يسيره غرست له نخلة في الجنة تقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المشهورة لما تكلم عن وصف الجنة قال وغراسها التسبيح والتكبير والتحميد والتوحيد للرحمن تبا لتالث غرصه ماذا, قد ماذا الذي قد فاته من مدة الإمكان وغراسنا التشبيح والتكبير والتحميد والتوحيد للرحمن كبا لتالك غرصه ماذا الذي قد فاته من مدة الإمكان هناك أيها المسلم هناك تعلم أن هذه الدنيا لا تساوي ولا تزل عند الله جماح بأه الله قال عليه الصلاة والسلام لو كان في الدنيا تزن أو تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر صرفة ما أي لما كانت هذه الدنيا حقيرة لا تساوي شيئا أعطاها الله عز وجل الكافر كما أعطاها المؤمن أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياك بما سمعنا والحمد لله رب العالمين الحمد لله الرحيم الرحمن المنعم على أوليائه المتقين بالنعيم والجنان والصلاة والسلام على النبي المصطفى العدنان وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ذاه إلى المدين وإن سأتى أيها المسلم عن غرف جنة وقصورها فاسمع ماذا يقول الله تبارك وتعالى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 يرى, ظهور يرى ظهورها من بطنها وبطنها من ظهورها أي أنها شفافة فقال إليه أعرابي فقال يا رسول الله لمن هي يا نبي الله قال هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناهنيام وأما عن خيامها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة من نؤلؤة مجوفة طولها ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون أي أزواج للمؤمن فيها أهلون يطوف عليه المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا فلا يرى بعضهم بعضا متفق عليه وأما عن أنهار الجنة التي لطال ما ذكرها الله عز وجل في كتابه كل ما ذكر الجنان فلنشف كأنهار الدنيا التي عهدناها ولكنها تفير هنا وهناك يقول المولى سبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المستقون فيها أنهار من ماء غير آثن أي أن هذا الماء الذي يكون في الجنة لا يتغير بطول مكفه طيب الطعام وأنهار من لبن لم يتغير طعنه فهو شهيد بسيط وأنهار من خمر غذة للشاربين ليس فيها صداع ولا تخمر العقول ولا توجب البطون وأنهار من عسر مصفى وأكرم به من عسر قال حكر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن انهار الجنه اي تجري في اخدود أي أن هي تجري في حفر مثل ما تجري انهار الدنيا فقال عريه فقال رضي الله عنه والله لا ولكنها تفيض على وجه الأرض ولكنها تفيض على وجه الارض لا هنا ولا هنا أي ليست متجمعة في مكان الواحد وإنما أنهارها كما وصفها ابن القيم رحمه الله تعالى أنهارها في غير أهدوب جار سبحان منسكها عن, عن الفيضان من تحل تجري كما شاء مفجرة وما من من نقصان ويبقى لأهل الجنة نعيم نعيم ليس بعده نعيم ولذة ليس بعدها لذة أمنية كل مؤمن تقي محب لربه سباك وتعالى متبع لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنها رؤية ملك الولوك وجبار السماوات والأرض روى الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب صحيح بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادى أهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا موعدا يريد أن ينجز كموه فيقولون وما هو ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار قال صلى الله عليه وسلم فيكشف الله عز وجد الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاه الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم ثم تلا قوله تعالى من سورة يونس للذين أحسن الحسنى وزيادة روى بن جرير عن أبي بن كعب أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فقال عليه الصلاة والسلام الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى الله عز وجل وقال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة ناظرة بحرف الضادة إلى ربها ناظرة بحرف الله وليست الأولى كالثانية وجوه يومئذ ناظرة ناظرة إلى ربها ناظرة قال الحسن النظرة أي ناظرة الأولى هي الحسن نظرت إلى ربها فنظرت بنوره نظرت إلى ربها فحسنا وجهها بالنظر إليه سبحانه وتعالى وقال سبحانه في سورة المطففين لما تكلم عن الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لنحجوبون ثم إنهم لطال الجحيم قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى لما أخبر الله تعالى أن الفجار محجوبون ونحرون من غرية الله عز وجل بل هذا أن الأبرار يكرمون الله تعالى بالنظر إلى وجهه الكريم وقال سبحانه وتعالى في سورة قاف وعزلفت الجنة للمتقين غير بعيد أي قربت إليهم هذا ما تعدون لكل أواب حفيظ أواب أي تواب حفيظ يحف يحفظ جوالحه في طاعة الله هذا ما توعثون لكل أواب حفيظ من خذي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم القلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا نزيد روينا أبو أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله أي كان حمل هذا الولد الذي اشتهى المؤمن في الجنة كان حمله ووضعه ودنه في ساعة واحدة كان حمله ووضعه ودنه في ساعة واحدة والحديث في صحيح الجامع وأما قوله تعالى ولدينا مزيد قال جماهير المفسرين المزيد هو النظر إلى الله عز وجل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يا ثلعة الرحمن لست رقيطة بل أنت غالية على الكسلان يا ثلعة الرحمن ليس ينالها في الأنس إلا واحد لزماني يا فلعة الرحمن ماذا كفئها الا اول التقوى مع الايمان يا فلعة الرحمن اين المشتري فلقد عرضت بايسر اثماني يا فلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت هو امكاني اللهم اذا نسالك الجنه وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك